أرجع البصر هل ترى من ظكور ثم أرجع البصر كرتين ينقلل إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم أرجع البصر كرتين إليك البصر وهو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 وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ مَا ذَابَ السَّعِيدُ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ مَا ذَابَ السَّعِيدُ وَلَلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ مَا ذَابُوا جَهَنَّمَ وَبِأَسَى الْمَصِيرِ وَلَلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ جَهَنَّمَ إذا ألقوا فيها سمع لها شهيقا وهي تفو. إذا ألقوا فيها سمع لها شهيقا وهي تميز من الغي. الغي.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 وَاَيَرْتَديك وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْجْهَرُوهُ بِهِ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ يُهْرِضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّهُ عَلِيمٌ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 فإذا <سؤال> يدمون أم أمنتم من في السماء أيُرسل عليكم حاصبا أم السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلون كيف ندير فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَكِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ يَقْبِضُ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضُ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 إن يكافعون إلا في غور. إن إلا في هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. بل لزق يطويه. بلل في طوله ونحوه، أ فمن يمشي مكباً على وجهه أهداء أم يمشي سوياً على صراط مستقيم؟ أ يمشي على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 قلوا الرحمن آمنا به وعليه تركنا قلوا الرحمن آمنا به وعليه تركنا فتتعلمون من هو في ظلال مبين فتتعلمون من هو في ظلال قل أرأيتم إن أصبح ما أحكم غورا فمن يأكل